وَقَالُوا هَذِهِ أَنَاعٌ وَحَرَسٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذَنِّ مِنْ غَيْمٍ وَأَنَاعٌ حُرِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَن عَامٌ حُرِّمَتْ ظُرُوغًا وَأَن عَامٌ لَا يَنقُرُ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ غِطْرًا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَٰذِهِ إِلَّا أَنَاعِمٌ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَقُمْ مِثْلَتُهُ فَأُولَٰئِكَ شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عظيم وَالَّذِينَ قَتَلُوا أَنْبِيَاءَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ اللَّهُ فَيُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفٌ أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مِنْ شَجَرٍ سَمِيكٍ وَالزَّيْتُ وَالخَرْدَلُ وَالتِّينُ وَالرُّّمَّانُ وَالنَّخْلُ وَالسَّعْدُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفٌ أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالزَّيْتُونُ وَالزَّيْتُونُ قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب البشر غريفين ومنل انعام حموله وفرشا كونوا من ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو